ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجفرا هل يستعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون